ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا المدامة فلما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويحيي وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدوء ورحمة وهدوء ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليسرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلكم, فجعلكم منه حراما وحلالا قل آل الله أذن لكم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 ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثال ذرة وما يعزب ربك من مثال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في كتاب مدين